الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأن هم أم لم لا يؤمنون إنما تُنذر من تبع الذكر وخشير الرحمن بالغيب فبشر فبشره نا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إذْ جَاءَهُ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ ثَنَيْنَ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم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 ja te virumelle, se on kuin ajaa ruuhkaa, ja teet niin. الذي mäly, elä, arvo, tuule, tiivaparoni, ja احمان بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انني اذا في ضلال مبين انني امنت بربكم فاسمعون. قيل دخل الجنة Qaala ya la ita qomi yallemoon. Qaala ya la ita Rabbi bima gfarali Rabbi wajalni min al mukramin. Wma ala qomih min bagdhim min jundim.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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ما تُطْبِتُ الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم لا يعلمون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 فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من ثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحته واحدة فإذاهم جميع لدينا محبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا، فاليوم لا تظلم نفس شيئا، ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون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 اعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعتلون هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على افوالهم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشأوا لما سخنهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فَمَا اسْتطَاعُ وَلَا يَرْجِعُ وَمَنْ نُنْعِمْهُ نَنْكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ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 En فهم لها مالكون وذللناها لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها helleu, ولهم فيها منافع ومشارب mua, يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم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 قال مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مرة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَعَلَ لكم مِنَ الشَّجَلِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أنتم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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون.